أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميب غلب تروب في أدنى الأرض وهم من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 وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 لا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرود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 شان تنتشر ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليذا وجعل بينكم موده ورحمه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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبَتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقنون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم اَمْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ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 تعوف سوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سر القان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا سر حمدا فارحوا بها وَإِنْ تُصِفُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُلُّونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَفْسُدُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِن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 وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبتقه في السماء كيف يشاء فيبتقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترد وق يخرج من خلاله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 لرحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي أن فرأوه مصرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع قمة الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَذَا الْعُهْمِ عَنْ ضَلَالَتِهِ إِنْ تُسْمِعُ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يطلق ما يشاء وهو العليم القدير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 يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَاقَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ كذلك يُطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذينَ لَا يُقِنُونَ